اذْ رُحْنَا إِلَى Yeah. <laughs> فَرَجَّنَكَ إِلَى أُمِّكَ كُنْتَ قَرٌّ وَعَيْنُهَا عَلَى أَنْ putu اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في la lòng con là lấy ball oh. di ge ten لَنفَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ۚ قُلْنَا رَبُّنَا الَّذِي آتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ ba oh.